وقال حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك أي لأنه واجب عليه إلا نسك التمتع والقرام فانه يأكل منه لأنه السنة وبالله تعالى التوفيق